كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق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 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخنوها إلا خائفين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 بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن الله أو تأتينا آية كذالك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يقنون إن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 قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهوهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يطلونه حقّة لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ